منعجات فاتحة شريفة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين خالق الخلايق الأجمعين منويل لصائر العارفين نور المعرفة اليقين وجاذب أزمة سرائر المخلقين جذبات القرب والتمكين فاتح. أغفى لقلوب الوحيدين بمفاتيح التوحيد وحام الشاكرين أحمد روح أن يكون له فيه رضا ويكون لي حرزا وحفظا وكلفا عند خالقي وخالق الأقاليم والأقطار والأمطار والأفلاك هو الله رب العالمين وَرَبُّ السماوات والارض ورب الاموات والحاين ورب الْمَلَائِكَةِ اجمعين الرحمن الرَّحِيمِ الْعَلِيِّ العظيم ازلي قدس سمع بصير عليم الذي بقدرته تحل اقاليم واختص من الكلمه واختار محمدا صلى الله عليه وسلم من وأحيا العظام وهي رمين وسمى نفسه بالرحمن الرحيم فهو اسمان عظيمان جليلان فيما شفاء لكل سقيم ودواء لكل داء العديل لكل فقير عديل مالك يوم الدين اللطيف الخبير الحق العبين الذي ليس له في الملك من أزعون وَلَا مُذَبِّهٍ وَلَا مُعِينٍ وَلَا دَافِعٍ مَلْكَانَ قَبْلَ وُجُودِ وجود لِي اِجْمَاعِيِّينَ انْفِرَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَيَا مَالِكَ يَوْمِ الدِّينِ احْفِظْنِي مِنْ جَمِيعِ الشَّيَاطِينِ وَالسَّلَاطِينِ وَأَعِنِّي عَلَى جَمِيعِ الْأَقْرَبِينَ وَالْعَبَادِ وَاحْجُبْنِي عَن أجناس المختلفين. يا كنعبل ويا كنساعين يا كنعبل يا مولانا بالإقرار ونعترف لك باليقين والاقتدار ونؤمن بك من الصوف من جميع الذنوب ونتوب إليك منش ولا إله إلا, إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا أشباه لك ولا نظير لك ولا ضد لك ولا ولد لك ولا والدة لك ولا كي لك ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك مبعوث إلى كافة الخلالق أجمعين وعلى آله وصحبه وأزباجه الطيبين الطاهرين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين إياك نستعين استعنت بك على طاعتك وعلى كل حاجة على كل أمن من أمور الدنيا وأمور الآخرة اهدنا الصراط المستقيم صراط أهل الاستقامة والتقييم صراط أهل الإخلاص والتسليم صراط الذين أعملت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أسألك أن تنعم علي برطائك يا مالك لقاب العوالم يجمعين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الله إني أسألك أن تسخر لي هذه الأسماء وتوصلني بهم إلى طاعتك وتنجيني بهم يا الله تركني وأدركني وأحفوني بخفي لطفك يا لطيف غير المغتوب عليهم ولا الطالين ولا تغرب علي وسهل علي طريقا يصل إليك ويسر لي ما قلبته منك إنك فعال لما تريد يا هادي الضلي فلا هل يغنيك يا بارئ يا باعث يا باعث يا باعث يا, يا من العسير عليك يسير اكفني كل شر وشر ما يؤذيني مما يخرج في العرض وما ينزل من السماء ومن شر ما يعوج فيها ومن شر أسر وأسفر من شر كل حية وأقرب شر الساكن البلدي والأبدياء والوالد وما ولد اللهم يا رب يا رب يا رب الأرباب ويا مالك قاب العوالم كلها يا بارئ الأسقام يا ودودها غني لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أغفني أغفني أغفني بحقك إياك نعبد ولياك نستعي الله أغمسني في بصاب رزقك ومن علي بفضلك وكرمك وأسبع نعمتك علي يا ربي وأدركني بخفي لطفك وارحمني برحمتك يا الرحمن الراحمين ويا رب العالمين فرج عني كل مكربين فرج كل كرب المكروبين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيفين يا مغيف أعثني يا مغيف أعثني يا كافي يا كافي إكفني إكفني إكفني, اكفني, اكفني ونجني مما خاطر أحق ونجمي من كل كرب يا مفرج كرب المكوبين يا غياث المستغيث يا من إياه نعبد وإياه نسعي أغثني بحبك الحضر عليه السلام يا رباه يا رباه يا رباه يا سيداه ya senyahu ya senyahu ya mevla ya mevla bu ya mevla ya allah ya allah ya allah ya rahman ya rahman ya rahman ya rahim ya rahim ya rahim ya malik ya malik ya malik ya ilah ya ilah ya ilah Şirayın alınamay, acıma oth. Ya lütif, ya lütif, ya lütif. Asa'lık بسمك اللطيف وبالملك المتوكي بهذه السورة العظيمة الشريفة أن تسيرني أملي وأن توسي علي رزقي وأن تقضيني حاجتي <تصفيق> اللهم يريد أن تقضي حاجتي يا رب. بفضلك وقدرتك وقدرك يا قدير خذ من أراد خذنا أخذ عزيز مقتدر وانتقم منه وأدخل في جسده علة السقم تستقي منه عروقه تكسيه علة السقم يا عزيز انتقام بحق سورة فاتحة الكتاب سميتها في كتاب العزيز على لساني نبيك محمد صلى الله عليه وسلم السبع مثاني والقرآن العظيم وما أوضعت فيها من السر وسر كلماتك يا فتاح وإفتحني كما فتحت اليمنيائك وأكابر أصفيائك عبدك الخضر عليه السلام بحق في بسم الله الرحمن الرحيم وبحق ألفي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين